كتائب حي الكتائب في ثرى الشيشان صاغوه مجدا صاغوه مجدا بالنجيع القاني حي الكتائب أبدا لا يستمر الجيش الروسي في السيان لا يستمر وهزيمتهم والله العظيم أنها قريبة بإذن الله الله رغم أن القروب قد حزنت والعيون قد دمعت إلا أن الهمم ولله الحمد والفضل والهمة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 الله أكبر الآن أبن وليد ضرب طيارها الكوبتر حسكيني طاحث وتقفعت وتجرت الدنيا علم تقتل <تصفح> سائقها وطائرات تدور حولها وتحاول أن تأخذ جثاثهم <تصفح> <جزء> علم حي الكتائب في ثرى الشيشاني صاغوه مجداً صاغوه مجدا بالنجي عقاني ركزوا علىها من رواسي راية من الأكفاني نقشوا على صنف الصبور رواية تروي بطولتهم على ثقلاني تروي هم على الثقلاني شمخوا بعصف العاصفات فلم تكن تحني الرياح شوامخ قلب ياني رايتهم في الزحف تشهر سيفها دركنا الكفر والطغيان صرخ بوجه الكفر وهو مزمجر نحن الأبات صناعه القرآن لا لله بديوشكم وعتادكم فالنسر يألف ذله الغربان النسر يألف ذله الغربان دوى, دوى, دوى, دوى النفير تبايروا يشرون بالاولى, يشرون بالأولى يشرون بالاولى نعيم الثاني قوم اذا دووا اذا اوما اذا دووا النفير تفايروا يشرون بالاولى يشرون بالاولى نعيم الثاني سالت دماؤهم على وحرق المسك والريحان هنفوا ملاقات الثعام وإن عتت ريح فهم أعتى من ريح فهم أعتى من الطفان وقفوا على سمع الزمان وأعلنوا الزحف ماط رغم كل تواني وقفوا مباتا كالرعود وحرروا أمجادهم في صفحة الأزمان وقفوا على سمع الزمان وأعلنوا الزحف ماض رغم كل تواني قاموا باتاً كالرعود وحرروا أمجادهم في صفحة الأزمان أمجادهم في صفحة الأزمان يتهافتون على, على الحتوم ها فوتله ف ها فوتض على المطيعي يت فون على يتهافتون على الف في عسة ها فوتله ف ها ف على الديي الموت في ولهله لهم كتعال كل والهانن والهانين ورسيده دهت الخطوب وجلجلت فالنار في الازمات خير بيان فالنار في الازمات خير بيان صيحاتهم الله أكبر حطمت عرش الطغاة وهامت الصلبان لووا بها في الافق فركت الجمدى وخارت راية العدوان صيحاتهم الله اكبر حطمت عرش الطغاة وهامت الصلبان يومها في الأفق فرت الجل فرقا وخارت راية العدوان فرقا وخارت رايه العدوان يا ايها الاشد يا ايها الاشد الباسل ابشر فالنصر يغث فالنصر يغث فالنصر يغث وفي الفرسان رب بل افاض بالالمان بللنا في شوقنا فالشوق احرق الشوق احرق